بسم الله الرحمن الرحيم طسم م م تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفا منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وَنَجْعَلُ لَهُمْ أئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ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 ان كادت ان تبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فَقَالَتْ هَلْ ادُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقْرَضِ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ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 126. وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان 127. قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقطَ لهما ثم تلا الى الظل فقال ربي اني ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نار قال لاهلهم كثوا انني انست نار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 وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهاناني من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون وَاخِي هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَدْعُ إِلَى أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعْتُمَا الْغَالِبُونَ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 وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عاده ومن تكون له عاقبه الضار انه لا يفلح الضارمون وقال فادعوني يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري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 اَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَضَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْقُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُ مَا اتَّبَعَ اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ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 تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَؤْمِنُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِم إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ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 119. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون 110. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 111.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 لا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراءوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ان قرون كانوا من قوم موسى فبغوا عليهم واتيناهم من الكنوز ما انما فاتحه لهنؤ بالعصبة ذي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون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 116. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 117. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ